فإذا قيل لك ما حق الله على عباده حق الله على عباده أن يعبده ولا يشرك به شيئا والدليل حديث معاذ جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا متفق عليه فإذا قيل لك ما هو الشرك هو عبادة الله عز وجل فكل ما كان عبادة لله عز وجل وصرفه لقير الله شرك فالدليل الله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا